وخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أسواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إن تكفروا فإن الله ولي عنكم ولا يرضى عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازركم وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون فَذُوقْ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا كُرِمَ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أندادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ قلت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قالت آلاء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون